ولذلك من الفروق التي يجعلها العلماء بين الرسل وبين, الرسل وبين الأنبياء أن النبي قد يشرف بالنبوة لذاته، ولكن لا ينافس لا تناص به رسالة، فكثير من الأنبياء ماذا له رسالة تذكر، لكن شرفوا بهذا المنصب. بأن يصير نبيا بخلاف الرسول، فإن الرسول لا بد أن يرسل إلى قوم، ولذلك قال العلماء إن عدد الرسل أقل بكثير من عدد الأنبياء، كما قلنا لأن النبوة رتبة، قد يشرف بها العبد بغير رسالة إلى قوم بخلاف النبي بخلاف الرسول. أشهر الرسل خمسة هم أولو العزم الذين نوه الله تبارك وتعالى بشرفهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى عليهم السلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كانوا من اولي العزم لأنهم أرسلوا إلى زبادرة وذاقوا من العذاب الأليم ما لم يذقه كثير من الرسل فضلا عن الأنبياء لذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم من أول العز فالقضر عليه السلام على قول أغلب العلماء نبي لذلك ليس بعجيب إذن أن يتعلم نبي من نبي. إن اليهود هم الذين أنكروا أن يكون موسى هو موسى بن إسرائيل لأنهم قالوا كيف يتعلم موسى من آخر وموسى نبي والمفترض في النبي أنه أعلم من في الأرض لأنه غلب على ذهن, على ذهن موسى عليه السلام أنه أعلم الناس ولم يتصور قط أن يكون هناك أعلم منه لذلك لم يتردد الاجابه بقوله لما سئل هل هناك أعلم منه قال لا لظنه أن الله تبارك وتعالى لا يعطي احدا علما, أعلم علما أكثر منه فأنكر بنو إسرائيل أن يكون موسى هو موسى بني إسرائيل وهناك شبهة أخرى وهي هل الخضر فعلا أعلم من موسى عليه السلام الجواب لا ولا ثم لا لأن الخضر عليه السلام كان أعلم منه بهذه الجزئية التي علمه الله تعالى إياها ليثبت لموسى أنه ليس اعلم من في الأرض فقط أن بقيه العلم فلا شك أن موسى أعلم ولا شك أن موسى أفضل من الخضر لذلك قال له الخضر لما نقر العصفور من ماء البحر قال له يا موسى إنني على علم من الله لا تعلمه أني وأنت على علم من الله علمته لا أعلمه أنا بل لما قال له موسى عليه السلام جئت أتعلم منه قال أما يكفيك أن الله كتب لك التوراه بيده فهنا الخضر عليه السلام إنما هو أعلم من موسى بهذه الجزئية فقط أن أنه أعلم من أعلم من موسى بكافة الجزئيات الأخرى فلا أراد الله عز وجل أن يؤدب موسى وكذلك كل عالم وكل مفتي يجب أن يرجع العلم إلى الله عز وجل وهذا مستند قول العلماء بعد ذكر الفتوى الله أعلم ليس معنى قول المفتي الله أعلم أنه يشك في فتوى بل إنه, بل إنه يكل علم ذلك على الحقيقة إلى الله عز وجل فإن المفتي قد يفتي في القضية ويرى أن هذا هو الصواب من وجهة نظره ويكون الأمر على خلاف ذلك وعلى هذا الأمر يخرج فتاوى العلماء التي أفتروا فيها أنهم كانوا يظنون أن الحق فيما ذهبوا إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه رجل قطع اصبعه قصع اصبعه فقال هل عندكم من شيء في ذية الاصبع فسكتوا فاجتهد عمر رضي الله عنه رأيه ورأ أن نبية الأصابع تختلف باختلاف منافعها، فهذا الإصبع لا يساوي هذا، لأن هذا الإصبع يملك حركة الأصابع الاربعه الدقيقة، فيقول أنا لا اسوي بينها في البيه بل هي تختلف باختلاف منافعها، هل هذا هو الصواب؟ الجواب لا. لكن لم يكن عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم أكثر من ذلك اجتهد رأيه في هذا الأمر وظل المسلمون يعملون بهذا الحكم حتى خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فلما بلغ هذا الأمر بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذه وهذه وهذه سواء عشر من الجمال فسوى النبي عليه الصلاة والسلام بينها كل اصبع بيته عشر من الجمال فلو افترضت أن الجمل بألف جنيه الآن يكون الإفضع من الرجل يساوي عشرين ألف جنيه الآن يذهب كله بعشرين ألف مليه ليس إصبعه فقط بل كله هذا إن أخذ شيئا فهذا عمر رضي الله عنه أفتى بخلاف الصواب لكن هل عليه اسم الجواب لا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصفأ فله أجر وإن اجتهد فأصاب فله اجران أما الذي له أجر فلانه اجتهد فيعقد اجرا على الاجتهاد وهو إفراغ الوسع في طلب الحق فإن أصاب فله أجران أجر إفراغ الوسع وأجر إصابة الحق أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكن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 إذا اجتهد الحاكم فأفطأ فله أجر فإذا أصاد فله أجران بقضيه اثارها بعض الناس لما أراد أن يخرج حكم اللحية على الأدلة المعروفة استدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم بإقراره صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين الذين غزوا بني قريظه واختلفوا في صلاة العصر أي يصلونها في بني قريضة أم يصلونها في وقتها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف إحدى الطائفتين. فيقول كذلك الذي يعفي لحيته لا يجوز له أن يعنف حالق لحيته كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين فهذا الحديث إذا اجتهد الحاكم ذكرني بهذه الكريه لأنها كريه بلا مرية كيف يقيس هذا الإنسان إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه الذين اختلفوا في أداء العصر في الوقت أم في بني قريبة بعد الوقت على أمر نص النبي عليه الصلاة والسلام نصا واضحا واضح الدلاله أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد حلق لحياته بقوله صلى الله عليه وسلم أعق اللح وقص الشارب الذين ذهبوا لغزو بني خريضة سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقلين أحدكم العصر إلا في بني خريضة فقال بعضهم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر ظاهر الخطاب بل أراد أن يحثنا على القتال حتى ندخل بني قريظه قبل العصر فنصلي العصر هناك أو ندخل بني قريظه في العصر فنصلي هناك فهذا حث منه لنا عليه الصلاة والسلام أن ندخل بني قريظه في العصر ولم يكن يقصد أننا لا نصلي العصر إلا في بني قريضة ولو كان بعد العشاء لأن عندهم أدلة واضحة على عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها فهذه الأدلة الواضحة لا يمكن أن يتركوها لنص فيه احتمال والعلماء يقولون إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فإذا كان ظاهر الخطاب يحتمل أكثر من وجهه فلا تعين أحد الأوجه إلا بدليل مستقل خارج عنه وهم عندهم أدلة بعدم جواب إخراج الصلاة عن وقتها فيقولون لا نترك هذه الأدلة القاطعه لنص يحتمل أثر من وجه فحملوا دلاله النص على معنى الأحاديث الأخرى وهو استحساة المسلمين على دخول بني قريضة قبل في وقت العصر وقال بعضهم لا بل قصد أننا لا نصل العصر حتى نغزو بني قريضة ولو أخذ منا الجهاد إلى وقت العشاء لم يعنف بعضهم بعضا ولم ينشف المسلمون وهم يقاتلون بسبب هذا الاختلاف الفتفي إنما كل أخذ رأيه وما عنف الآخر فالذين أبوا أن يؤخروا العصر عن وقته صلوا العصر والآخرون ما صلوا العصر حتى غزو بني قريظه فكان وقت العصر قد ذهب فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقصوا عليه هذه الحكاية تبثت ولم يعنف أحدا فاقراره عليه الصلاة والسلام حق لأنه لا يقر على باطل ولا خطأ فلما سكت دل على أنه أقر الصائفتين هنا الشبهة التي يحتجون بها أن هذا فعل شيئا وهذا فعل العكس فلم يعنف هذا ولا ذاك فكذلك المسلم إذا أعفى لحيته لا جناح عليه فإن حلق لحيته فلا يجوز للآخر أن يعنفه هل وقعت بني قريضة كمثل هذا المثل الذي ضربه هذا المحتج شكتان شكتان ليس, ليس يستقيم في الأذهان شيء إذا كانت الكثمة هكذا لماذا لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام إحدى الصائفتين برغم أن الحق في جانب واحد منهما بلا شك لأن الحق واحد لا يتعدد وإن اختلفت أفهام الناس فيه يستحيل أن يكون الحق شيء الشيء مستحيل إنما الحق واحد وطرق الناس في الذهاب إلى الحق متباينه لكن الذي أصاب الحق واحد فقط فلا شك أن أحدهما مخطر فلماذا لم يعنفه عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر أيجوز أن يعنف من له أجر واحد هل يجوز أن يعنف المأجور لا يعنف إنما يعنف المأذور وهذا بنص الحديث مأذور أجر واحدة فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفه لا أنه أقر الاثنين حثى وثلا لا أنه أقر أن ترك العصر حتى يخرج وقته صواب وأن الذين فلوا في الوقت صواب إنما لم يعنفهم لأن الذي أخصأ أصاب اجرا واحدا فحديث بني قواقعة بني قريظة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ما علاقة لها بالمثل المضروب لأن المثل المضروب فيه أمر وعلماء الإسلام يقولون إن الأمر إذا خرج من النبي عليه الصلاة والسلام يفيد الوجوب أي أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف أمره صلى الله عليه وآله وسلم ويرحم الله الإمام المجتهد تقي الدين السبكي إذ قال في جزء له كماه بيان قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي قال وليتخيل أحدكم إذا سمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه واقف بين يديه وسمع هذا الأمر منه أكان يسعه أن يتخلف؟ الجواب لا بذلك إذا سمع المسلم حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام فواجب عليه أن يمتثل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخفأنا وعندنا وكل ذلك عندنا وأقل الصلاة